وهو الاصل اصاد واحدهات الجرح الفاظ عبارات الجرح وقبل ان نستطرد في هذا الاصل لنضبطه ما ضبطت الاصول السابقه فاني اريد منك أن ترقب امرين اثنين اما الاول ان ترقب كيف انتظمت هذه الاصول العشره مع بعضها كانها خرزات في حبل وهذا ال11 ياتي لينتظم ما هذا هو دليل الصواب أن الكلام لا يطرق وان اخره لا ينخد ماذا اولا وهذا إنما ما توكيف الله سبحانه وتعالى لتعلم أن هذه الاصول منضبطه انتظاما بالغ وسوف ترى هذا كيف أن كل اصل ينادي على ماذا على كل اصل كان الكلام يجر بعضه الى بعض واما التنبيه التالي فلابد اولا من مدخل إلى هذه القاعده ما هو المدخل الاول ان الجرح غيبه الشك كذلك املى ها ترج رغيبه ام لا عدم لما رغيبه صحيح فجرح الغيبه اذ هو ذكرك اخاك بما يقبح هذا هو الاصل وقد قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وإذا قال بعضهم لبعض اي بنا نغث بالله تعالى يعني هم ما انكروا كونه ما غيبه هم ما انكروا كونه غيبه فالغيبه النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان من اربذبا شوف جعل المزيبه شبها كماذا كذبا وانت تدري المربه جورما واثما وهي اختصاله الرجل في عرض اخيه وشبهها الله اشد تشييم فقال اي يحب احدكم ان ياكل ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه فما يذكر اخاه بسوء فليتدبر انه ما راه اكل لحم ما راه ميتا وليستها كانت ميتا فقط وانما ميتا من جهه وادمى من ماذا من جهه الله فقد جمعت ام على ماذا على طول صحيح اذا تقرر هذا فالميت لا تباع الا لمن لمضرر فالبائده لا تباع الا لمن لمضرر معليه فلال هذا الكرش الذي يفتخ عليه قول العامه عمال علف على, على بطان لان شأن المتصدق شأن المضطر ان يأكل كما امر الله غير باغ ولا, ولا عاد والضروره بقدرها والضروره بقدرها وليس ياكل الميتة شبعان وان اكلها جوعان فلا فلا يشبع انما ياكل ما يسد ماذا ذا الرمى ترى العيوب وهذا من اوجب الواجبات شرعا ارايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيزان هل الا تترت عليه بماذا بحث الا سترجع عليه لماذا بثوبه شوف الزاني قد هنا امر بماذا؟ وربنا حي حي كثير يحب ماذا يحب الكدرس وقد قال قديما مجتمع المنافقين ها يفضحه ومجتمع المؤمنين يستر بلذا فالجرح جرح الارواح فهو باب احتياط والاضطراب ومزلق خطير تلقى له حفره من حفر النيران بلذا شرف هذا ثالثا المدخل الثالث شرب في المجرح شروطا من التدين والورع والتقوى والاحتياط بل من الحلم والاناء وحسن العباره ونعرفت مدلولات الالفاظ لا سيما الالفاظ العرفيه منهم بابسون امينا منصفا حليما صبورا كانهم شرطوا فيه أن يكون كل رجل شوف كل هذه شروط في المجرح كل انا صابر حسن العباره التيقل المعرفه بالالفاضليه العرضيه العدل التقوى الامانه فشرطوا فيه كل ماذا كل شرط كانه كل ماذا كل رجل ولذا كان كان اذا عدوا قليلا وفضيحه الزمان صار اليوم اكثر من الكثير كل جيل وفضيحه الزمان صار اليوم اكثر من الكثير وما التق ما قال الحافظ ابن العلم نقطة كسرها من الجاهلون يعني لما اجتمع على هذه النقطة الكثير الجاهلون جعلوا العلم ايه بحرا وان كان نقطة كسرها من الجاهلون كما قال الحافظ ابن حجر ولذا كان جملة فلك نفرًا معدودين وإذا كان المحدثون 1000 فالمتكلمون في الروايه ماذا 10 وعليهم مدار هذا العلم فوا عجبا لهذا الدراني واهله صار المجرحون مليونا والمحدث 10 ولا لا ولا تدري ما احدثه بعدك كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تدري ما احدثه بعدك كما قال صلى الله عليه وسلم واضح وهذا هو المدخل الايه فإلى ضبط ضابط الأول الاول الورع والتوقي في الفاظ وعبارات القرب واسمع الى البخاري ورعا يقول ارجو أن القى الله ارجو أن القى الله ولا يحاسبني اني رتبت احدا ارجو ان القى الله ولا يحاسبني اني رتبت احدا قلت رحمة الله عليه فكيف لو ادرك زمن البوثان هذا يعني يوم البكر ما بقتش غيبه او غيبه ده خرجت من من حدود الغيبه الى ماذا الى الجرهاء يعني ذكر اقاق بما يكره هذا نذل الشر اما اذا لم يكفيه قال فقد بهدته وهذا الشر كله ولذا كانت من شؤني من شؤم كوافي هذا الضارب هو الضارب ماذا في عباراته الفاصل جرح انه خرج من جرح الى غيبته ومن غيبته الى الى بوكان ومن غيبته الى بوكان فعل قال الامام زهبي قال الامام زهري رحمه الله معلقا على عباره البخاري معلقا على عباره عباره صدق رحمه الله صدق رحمه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس علم ورعه في الكلام في الناس وانصافه في من يضعف علم ورعه في الكلام في الناس وانصافه في من يضعف فانه أكثر ما يقول اسمع الشفا منقر الحديث سكت عنه لعباراتها هيك فكته عنه فيه نظض وراح وزالك ما وقل, وقل ان يقول وقل أن يقول كذاب او كان يضع الحديث حتى انه قال فلان في حادث في حديثه نظر فهو متهم اتهم واحد قال وهذا والله وهذا والله غايه الورع تعالوا بنا نعلق على عبارتي الذهبي ومن والبخاري فقط تعريق الأول أن الجرحه غيبه لا محاله صارئ وان نشات منها اثما وعقوبه لا يكون الا بماذا بالورع والتقي ثالثا أن اصل الجرح واقع على الفعل لا على الفاعل البخاري منكر الحديث فيه نظر فاكثر الكلام وقع على ماذا شعر رابعا المختصر الوجيز والله يقول غير باغ ولا اختراع ايه وجيزه تؤدي الغرض فيه نظر تتوقعوا خامسا سلامه العهده لان جعل ذلك لاهله التكت عنه تركوه ونحذوا تابعا تادشت قال لا هل في كلامه الجرح للشخص الا في حال هلاكه وضياعه ثامنا سابعا ومن اصاب عدلا وورعا في القرح حقق انصافا وعدلا في التاديب فكان يقول مسدد كسمه مسدد ك ايه كسمي ناخذ اليوم البلوى بلواني والمصيبه مصيبه ثاني. اذا جرح رجل رجلاً تكلم فيه بما لا يجوز ان تتكلم فيه به بما لا يجوز أن تتكلم به إلا في شخص واحد هو من الدجال الاعظم يعني يجرح الرجل جرحا كتاب والسنه لمن للتجار الاعرض وإذا عدل آخر عدله ما عدل الصوفيه اولياءهم حيث قال ومقام النجوه في برزخ هويى الرسول ودون الولي ولذا الصوفيه ما عندهم جرح عند مين تعزيز والجيش صار التحديد بتاعهم فين حتى عطل الاولياء تعليلهم الانبياء بلا ايه بلاش وال اخرون في المقابل الذين عندهم درح ما عندهم ايه تعديل جرح الناس ما ضرح الكتاب والسنه الدجال ليه الاعرض قلت بهذا فاعتبر بهذا فاعتبر وقال وقال بين الزمان والجمال تجد تجد اليوم قوما من المجرحين تجد اليوم قوما من المجرحين على طرفي نقيض ورنت والصوفيه على طرفي نقيض ومن والصوفيه تعديل ولا جرح والصوفيه تعديل ولا جرح حتى عدل الاولياء حتى عدل الاولياء تعديل الانبياء واشد والالاءك لا تعديل حتى جرحوا المجروحين بل وغالب المجروحين جرحت تكاليف واشد عصب اول اصل وهو التوقف ماذا في عباراته والفظ الايه الجرح ثانيا الضابط الثاني الميزان هو ان يكون ضابطا بارعا في تقويم العباره لا تزيد لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه تلك والله هدايه وإلهام رباني وما أعجبته وما عجبت أن كان كتاب الدهر ماذا ميزان الاعتبار وتنقيح الحافظ له ميزان الايه الميزان يبقى في عبارات الجرح والتعديل من ماذا من الميزان وهذا الميزان يقضي الا تذهب بفضله جملة ويقترح حين أخرى ودن العباره على وفق قوله تعالى وازنوا بالاستواء المستقيم واليك المثال وإليك المثال به يقضى المقام السائل علامه الالباني عن سيد قطب فقال انه عالم هو اديب ما هو عالم هو ايه هو, هو, إد؟ هو اديب قلت وهذا عندي هو الجرح عيني دققا وراحما وعدلا وانصافا بالقلب ذهبيا حافظيا الباني بالقلب ايه زهريا على وث جحما ذهبي حافظيا على وث جحما البانيه وامتنا موصوله مسنده وامتنا موصوله مسنده دابا شوف اولا تعليق بقى واحد عباره واحده ليكون ابعد ما يكون عن الغيبه من جهه كيف وثانيا يؤدي بها حق الشرع النين ديال نوح ثانيا انصفه وان جرحه فعلا هو اديب حش ينكر ان رجله اصيب ادب اخاذ لقد ما هو عارض فقد اخرجه الشيخ الالباني بهذه العباره من الموضوع وهذا كمثلي من يذبح من غير ان يذبح هذا كان من يذبح من غير ان ايه والدين اذا ذبحتم ها فاحرموا والله ان قد ذبحوا من غير ذبح ذبحوا من غير دم فاحذر الذبح فعلا ليه هذه العباره خلطت القضيه كلها انتهى الموضوع ايه المشكله اللي حواليه الخط بعمله مشكله اللي هو عالم ما هو عالم هو اديب طيب خلاص مالك ان تحتج بالاديب عليا بين كما في انا فيه ان الاديب تحتج عليه فين هناك في مجال اللغويات والادبيات يجيب له قطعه كده اعطيها له اولى ثانوي وتقول له مستخرج ايه استعاره مكنيه بين والانواع التشبيهيه مش عارف كذا واضح ما نوع هذا المجاز الموجود في العباره هناك اما ها هنا فقال البخاري قال بثينيا نص احمد الشافعي كده لان لما قال ايه شيع وهؤلاء هم علم من علوم الشيع او لما الشريعه والله ما اجد عباره لا اوصف من جهه ولا اوجع من جهه ولا اوجع من جهه من هذه العبارة فعلا هي عباره وان كانت تضيف لكناه او جعل الرجل ملهم الرجل ملهم بما لاوزكيه على الله سبحانه وتعالى ولاوزكيه على الله تعالى احد فعل رجل قلنا ان يلهم هكذا الصواب مثل هذا الهباب هذا رائع رائع جدا الضارب الثالث وان كان في الفاظه من شده العباره حين ولكن يا اقول ذاك ذاك اذا كان الأمر لا يحتمل والفتعه لا تطاق والكاذئ سمك والحال سيئه والعدو اعوز اما قال الذهبي فيراسل الهندي جبال من الدقاقيله ادعى الصحابه بعد 600 سنه عام ادعى الصحابه بعد 600 سنه عام الصحابه دعاه الجيده فحق فيه قول من قول الذهبي جبال من الدقاقيله ادعى انه صحابه ال 600 سنه كان او قال البياض بن يغ الله عيونا لانه راقدين خبيث نعم اشتدوا في العباره فينا نحن لا ننكر هذا طابعا مراعاة الفاظ عرضيه التي تختلف باختلاف عرض الناه وتكون في بعض الزمان مدحا وفي بعضها قطعا فهذا امر لا يدرك فهذا امر لا يدركه الا واسع الاطلاع ابي مرباعي بل تلا عقب النجدة النجد في الفاضل جرح يوما من العجب ومن الاخلال بل ما يمكن القول انه جرح اخزام كما ذكر بعضهم في اليمن يقول في الراوي بايل راوي بايل سمع الحافظ الدو الفاظ في الجرح والبخاري له مصطلحات خاصه انا من انا ومن انا انا فخرج بالالفاظ خاصه بي بالجرح الراوي بايل الله المستعان لا نسمع يوما من الايام في الراوي ابن قلب ولا ابن كذا وين كنا قد جمعنا شيئا من هذا والله ولذا عكب علي بعضهم يوما من الايام في على بعض الفضلاء ما قاله جرحا في بعضهم من تشبيهه بصدما ده صب العيمه هل هذا من الفاظ الجرح ها؟ وإن كان الرجل مستحقا للجرح ولكن الانصاف يمنعنا أن نقبل مثل هذه الالفاظ لا أن نقبلها على منابرنا ولا في مساجدنا ولا أن نقبلها في افاض الجرح لا هذا من الفاظ الجرح الا لعذ ها يعني لو قال هالك ضائع ولو قال تدبر قبل ان تحصر بلا قال غلام غريب ولو قال كذا كل هذا من الفاظ الايه من الفاظ الجاحندم لكن ان شبه الراقصه بصبر الراقصه وصبر العلماء هذا ما يجوز هذا ما يجوز والدب كل ما خرج الجرح عن ضبته وقاعدته كلما ذهب كلما رفضه الناس ولذل ما برق الناس يوم الجوع حتى طالب اقوام بغلق الايه بغلق الباب عن اخيه طب ليه لان الجاف جاي ليس على ماذا ليس على الضغط نعم كنت تسمع مثل هذا في الفاظ الشيخ الالباني او الشيخ ابن عثيمين يشوف الشيخ الالباني شيخ الذا لما يتكلم عن بعض شباب المملكه قال فيهم خارجيه عصريه كما عمل ازاي عباره واحده ما انسى دقاذيلها ووضعنا كذابون افتكون مش عرف الى اخر ما نسمع وحيمك الله وفي اخر لقائي مع بعضيف اخذ يجرح رجلا بالفاظ هذا ضال مبتدع مضل هذا كالذي يرتد على عقبيه لولا ان يقنط عنه لكفر لك لكفر الرجل اللي ضال مبتدع مضل ظل يركب تركيبه كده كانه فعلا يتحدث عما عن الدجاج عن الدجاج عن ما كله هذه التركيبه كان يتم هذا من هذا عباره واحدة كعباره الشيخ الالباني اللي بكى توقي البخاري وحجب يلتقي بخاري زمان مع بخاري امام مع البخاري امام بخاري هناك ولا ذكر عنه في نظر وبخاري زمان يقول لك ايه اديب انتهى الموضوع انتهى الموضوع بكلمه يعني شيخ الباز رحمه الله في كلام يعني الرجال ما يكت الا على كلمه شديده في رجل يستحق اكثر من هذا اكل الذي باع رقته مال كفلان هذا الذي باع عبده للشيطان لاشد عباره لشيخ الباز نقطه شد عراق في ورع والورع انت سمعت في الشيخ ابن المسلم رحمه الله يتكلم على الراجل يقول لك ده كان اخبث من حمار اهله مش عارف الاخر اثر عبرا ها ينسى الناس في قاعده الجيش ان هو تكلم من عن مسلم مسلم له حق في حفظ ماذا في جثه ابن غيبته وليد هذه القاعدة هي قاعده الورع والتدين والتقوى والاحتياط والضبط والتوقي لان الباب باب باب مدلل فعلا ومزلق خطير ومزلق خطير هذا هو ضابط الايه الضابط الرابع الضابط الخامس امينه في نقل الالفاظ والبالغه الدقه الأمانة في نقل الالفاظ وذقه البالغه في تحريها نعم لكن لما يترجل ينقل عباره على طريقه الصوائر من المصلين هذا ليس من, من... نص الجرح لما حصلت بعض كنت اقول والله ادرك عباده برحمته ندري بعبره شيء فينقلها الناقد والله ادرك يبقى حسن يقول بان الله ادرك اذا لم يكن متكلما فادرك بعد أن لم يكن متكلما اذا هو يقول بحدوث الصفات وبعد ذلك العباره تتحور حسن يقول الله تكلم بعد ان لم يكن متكلما وسمع بعد ان لم يكن سميع ما في امانه ما في امانه نحن ولذا عجب ان قالت الجبال لربيا او قال الله تعالى عنها فابين ان وحملها من اضلوم الجهول وحملها الظلوم الجهول او جهول الظلوم وعند الله تجتمع الايه الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم والله المستعان فهذا بعض من دقائق قاعده في عبارات الجرح والتعديل الله تعالى يهدي قومنا الى الانصاف والعدل